بسم الله الرحمن الرحيم قاسم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخ نفسك ألا يكونوا مؤمنين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 رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا ولد ونبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذو وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم فوَهَبَنِ رَبِّ حُكْمَ وَجَعَلَنِ مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتَلْكَ نِعْمَةٌ تَمْنُونُهَا عَلَيَّ أَنْعَبَتْ بَنِي إسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ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 فَكُبِكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَارُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَاقْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ سَوِيْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلْنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعٍ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ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 أتبنون بكل ريع آيَةً تعبثون وتستخذون مصالِع لعلكم تخلدون وإذا بقشتُم بقشتُم جبارين فاتقوا الله وأطيعون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 أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الزبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون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 قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلم إنّه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لا وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له والعزيز الرحيم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 فيقولون هل نحن منظرون؟ أَفَبِعذاب لا يستعجلون أَفَرَأيت إِمَّا تَعْنَاهُمْ سَلِيمٌ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُعْدُونَ